Także, jakby tak to to to to to to بفضل بفضل اللي عاده ان كان كان بيها يعني مش لما كان الله لك يعني يعني مستين. يعني مستين. يعني مستين يعني القواعد اللي الناس دخلوا راوزد في اللي فات على انا عارف اول في الكيس ده اساسي سواء سواء كانت في الكيس معانا هذا ان شاء الله أي بقى بيك. بيك. بقى آه آه في بقى كيس يعني انت على واقف دي بس تخش على على التاسته فيجوال دي كده فالكلينكل بتخش تاخد دي التاسته فيجوال فالكلينكل المهمه او دي برك مين الالفي ان شاء الله في سؤال عظيم كبير ده دي يعني هو بيجي قال لك دي كده بريدم ليناري بعده بقى شاء الله ان شاء الله موضوع ثواني اهميتها كل حاجه يعني اما يعني يكون هناك منظر جميله ويكون هناك منظر جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله جدا جميله في جدا جميله جدا جميله جدا في جميله جدا جدا جميله جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا فيتا البابنت والفيتا الماتورتي اختلف كامل بين الفيتا البابنت والماتورتي يعني ببلاغ فاتور يعني لو نزل هيعيش في فتح حضاره وشكري اي حاجه وزن ينتعش لوحدي لكن الفيتا يعني بقى لو نزل ممكن يعيش يعيش مرتبطه في في في بقى اي مريض يعيش بحضاره يعيش لوحدي لو نزل ممكن يعيش حطار حطار ممكن يعيش لكن نزل يعني ده حضانه ولا محتاج اي مساعده ولا اي حاجه فاضيه زي كل طبيبه كده لكن خلاص يعني ما مش عارف اي مشكله لكن لو ديت يعني ممكن ايش معناها القدره على التواجد الثاني بيخلي هذه القدره اللي حتى هي ما بتكونتيهس اي ما عشان كده ديت والدتي مختلفة بين البلد مختلفة في مصر امريكا مع كده عشان الخلايا الحضانات يعني مين؟ احفظ حضرات الخلايا في الخطب مع معطوره اثار ان هو أو التصاح الحمضي ان هو يغدد خلايا حاجه معنى اديك اهو الطفل دلوقتي افيده دلوقتي يا جماعه نظره رطيبه للطفل نظره رطيبه ريمه للطفل بعدين بقى بقى في الفيدباك ابلكيشن دي اللي ممكن تعيش هي الثقه عند 20 اسبوع امين بعدين تبقى بنت 20 اسبوع المنافس التقليدي قبلتيه قبليه انجلترا انجلترا هو التقليدي ايه امريكا بس انجلترا مش هتقصد امريكا برضه معاها ف... في انجلترا 24 اسبوع ال عباره عن مجموعه من الامريكاني دي مجموعه نتائجه الامريكاني دايما ال تي بين أمريكا يعني أمريكا 20 الكذاب عشرين، وما تبي تشوفهم وصل في في أسبوع يعني تبي لو أي كذا أي بورت مثلاً على عالكذا البالين يدور عليه أسبوع لو صار بعد كذا الشخص قام فيعيش لكن مصر من الدنيا والتبليغاتنس الكذا بالين كم ثمانية وخمسين وثلاثة ثمانية مع مصر الدنيا ثمانية اوكي okay. يا ده اسمه عندنا موديل في مهم مهمه قوي. قوي هو ايه هو في اوف فيتاس معاه الفيتا مش البلاسنتا لا مش ولا يعني نفسه واخر تاريخ عندنا مهم برضه بتاعه هو 6 اسابيع ده اسابيع تمام <تصفيق> الفيربيريال يعني النفاس بعد كده وكيفه اللي جاي من نفسه والنخاس السبب هو لغط الدم عشان واحده بتجلد لغط دم. وتروح وتموت بعد ذلك فالنفساء يعني عليها دم بعد ذلك النخاس يعني بتبقى عندها الدم و6 ويكس هات الفيربيريال ممكن يحسب الجنين ثلاثة Teraz, po matce, przed BEFORE 20 gdy już mamy dziewczynę, wtedy, gdy mamy dziewczynę, wtedy, w przypadku w mamy w يعني اتذكر ان اجيب في الاول كده قابلتي زق ورمات ابوشر اكتابت مزيد كربون اللي هو احنا عندنا في الجسم بيت اسمه بيينج انيرن برينس اللي هو سبب سبب لكن بعد اسبوع ما بعش في ليه دي ليه مش اللي في والذيب الأوضافيتس هو داسم الـ Anti-Barter هو اسمه هو عن من من المنحبة أو أكيد من يعني؟ أكيد من الـ Female General System لأبره عاملين من الـ Commissioned System بينه وبينه؟ وبين الـ Delivery of Themis معانا اسم الـ Anti-Barter حتى اسم الـ Anti يعني بعد واني خلق مش بالبارئ انت ما خلق وارطن يعني دليبري ما خلق دليبري طب لو هبقى في ناحية أخيفة جدا يعني لو حصل حتيفة بعد ما اسمه مع لذلك لو حصل نزيف بعد 50 ولد خلاص اسمه صبر ما يرجع في اسمه طالما بعد the delivery اسمه بوسط barb damage معاد لذلك بعد the Between two periods, really. Jeśli ty od razu jesteś niejada, nie, jeśli od razu jesteś to 20 ايش يا يمس كده احنا على هذا فوق او جي حدر كيش فوق البعض معايا الولاي شخصة نعمل الولاي ده لو عادت ده من حضرات ايه ده اقيد. ده على ده عادت قدامها بس. اول يعني ده ضل وضل وضل ده ده شغلها اوكي؟ فحدي برد الناس تقوله ايه بقى، تقوله الانتي باطل هاورج هو اللذيب بعد الـ of fetal viability خلاص؟ حرارة كثيرة باباية تقوله حرارة viability معناه لو ولد ممكن يعيش يعني في عراحة الـ country فالـ U.S.A.H.A.H.O. 22 24 28 بقى بقى نفس الـ ما تقولش طيب ايه القدس اللي جاتها عندنا طيب ايه القدس معايا اوف انتي اللي هنا حلو معايا وين في, في اي حاجه ممكن دلين. اي حاجه ممكن تبين ممكن تبين ممكن دلين. ممكن, دلين. ممكن دلين. يعني ممكن تنزل يعني الفيتوس و الفيتوس و الفيتوس معايا طيب سكر كده زي كده هنجيب دلوقتي حالك تثبيط البوست اوف انتي ان هو السبب الوحيد بس هو سبب واحد واحد بس مفيش مفش خلاص كانت على الماديرنال بوست الماديرنال بوست ده كانت حاجة من ايه؟ من في لو لقينا على اكسترا بلاسنتا ايه ممكن ينزل ممكن تقرأ السكار وعلى حاجة في ممكن تفتح السكار، ممكن يستعرض رابط يوتيوس. دبلة أول حاجة خلي بالكم طيب، ممكن إيه كمان هنا اللي المفروض وتحت البروجسترون. اسمه برو جست يعني استيرودي. زي ale to jest historia, która przeważa nad biednymi brami, nad dobrym zwyczajem. Osoby, które przeżyły, na To do pomóc, ale ساعات يكون هنا في الدور مليل في large مع الانصال اليوكاس بلدك يحصل نزيد عيني نزيد جالت شويه اسمها بمثلة excessive شو يعني الشو عباره عن اليوكاس مع شويه بلد لكن لما شوقك بقى سوى excessive show معين excessive show عبارة عن عين. عباره عن separation من هذه اليوكاس بلدك مع من فيه. هي عبارة ملاش اي افكتس ولا لها اي complications ولا ليها أي مضاعفات ولا ليها أي مضاعفات ولا أي ولو حصلت أنا أقوم بإن كونديشن بعد أن نعرض إجسيقلوشن لكل الأخرى بأي من يعني لو حالك تستشو أن يتبع عينيه يتبع عينيه بقى لأنني أتبكتها بحرارة واحد كل ساب واحد واحد. ولما مراش أي سبب خالص أو ده احتمال تقولي شو Zajdowisko jest po i to, مع عدا التهاب في الثدي الابوجايه او في ورم في الثدي الابوجايه ممكن ورم ده دخل ممكن انفليشن دي خلاص وايه موجود عندنا مع واحده حاجه معاده تدي ودفع النذير تدي فتره فدخل ضمن اسباب العيادات انتي فارت نيمرج وخصوصا يعني ممكن بعدها سيرفاي تاتفي وممكن ممكن واحده حاجه او مش حاجه عادي ولكنها عبدت بالصدفة واحدة حيث وعملت تزيل في التأثير بطرة فالتخذت من أدول أنت برضى النامج عشان كده الأسباب دي كلها اسمها اللي هي البتر سيربيتر ومشايدة لأنها تولدت بالصدفة فاسمها يسمها انسيدينتال امرج كيفة من انسيدينتال وكما شاء الله اكسيدينتال انسيدينتال امرج يعني وقت يعني الانسترس يعني, يعني نسبة حدوث نسبة وروض فهو اللي بيكون عندنا على كده سيربيفل أو فجال ننخص وده وقت الصدقة مع مع الحق فعمل أنت بطب لا بردش اوك يا يوم مرة أخرى ماذا تبدأ عندنا على عندنا ممكن ممكن ينسلشو. ممكن سيربيتر أو أي مطلجي آخر عندنا في المكان ننخص هو مع في في فأنت إيه نخش على الفيتا الكودس أبن نخش على البسيلة الكودس ونعيش في الكودس النهاردة وبكرة إن شاء الله بإذن رقمنا هنخش أول خطص اللي الفيتا الكودس أول سبب وحيد بس وحيد بس إيه بقى السبب وحيد ده إذا هو وقت نحس مركب نحس أسنين. إيه بقى؟ شايفين ده with capital invested, low maintenance business, jalekaker. two artists one. ابله كم بي machines in كان مين mimic in brain machines feet. can this money, annual, can be annual. بعد عايز ده كده. خلاص, يارو بس, يارو بس. في مثلًا نيجي ونقول, as in time saves يعني أنا كده, يعني هو تقول ده, بس ثانية بحشة غلطنة. ده وخلاص. ده بتحمي, ده بتحمي كده روحي تندس قراءه سريعه جدا يعني كتير كله معايا كتير والدرس ده في السوبر سمري لا تعبت ثلاثه وراث ودرس اعمال ولا وراثين فلا يسند في دولار كله وعندك خشنه في اي زياده في السوق يعني واي كتاب عن السوبر سمري حيغيرك انت متعرفش في مرض السوبر سامري انا مصطفى يعني هو ربنا البلد فيه متعرفش اه والله ما لدى مليش هو ده انا انا عم والله معايك بس الحمد ده في بركة كبيرة ستبقى روحي الروحة هذا البرح اللي هو اسمه في لامنتس انسرشن او في املايك <سؤالك> المورد يعني املايك المورد لكبيرة بيديه بدي وتكملت بالبريمس تكمل بلد بيسل اللي هو املايك الارتلز و املايك البين معايك في بالبريمس الانت بلسلتة هاي الانت محق نعصر الوحيدة ما نحصل او بيومي عندنا ثلاثة أدوات بس فينا مركبه فيروسية في أو إنكامن بس في تحت راس بيسنس تحت راس مع ما ينفع يصنع يعني ولسه هنا, بيدي هنا فيدي فيدي. دي هي في طب ده ليه ده ده هيبقى ده ولا ده مبي لا تستدلوا بيه هنا البتاع فيه صوابع ففي كوليو فندوثر وكمان هنا السي دي اي مثال بص على ده ده اليوم دي عن ما دا هي دي الفيكتور تيمينج البقرار معايا في يعني ما احنا قال لك اللي هو ولولا قولوا لبلديس كله لديك لكن لديك حلوه او لديك دور جاي بيتي بالكم تتبعي بخصيته جاي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي اللي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي ده بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي يعني جاي هي بقى ده دي عشان يعمل منظر ده عشان نبدا نسخن شويه من الباشا يقع من عايزين مثلا كده مثلا 200 لتر 200 لتر دهوت في 100 و300 بعد كده ايه اللي حصل فيه كده بس بص جد يعني نعمل كده نبتدي في ميه حاجه مستوي يعني نعمل هذا بين في مايت في مع سبير بي فيت ديسترس معاك ده في مايت بس مع سبير في لقد تم تصويرها من المسلمين من المسلمين من المسلمين من هو من المسلمين مع المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين في المسلمين من المسلمين من المسلمين من من هذا من هذا من المسلمين من المسلمين هذه المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين لو حصل من المسلمين من المسلمين من المسلمين اولا مش في اكل بره يعني اكل يعني اكل بره اللي هو الكوت وعمل ضايع صح ولا مش عارف يعني كله يعني معنى كده ان البلل قطع الابلايص ده مش منين عشان في هو التاني هو التاني عشان داخل يبقى لي بره ده حصل ايه اللي يكون حصل في الرابشر في bo jak ma a baby, urykol, to set, a ma a na a to معنش هل أفضل من هو مع على ذلك نقطة مشخاصة أحد ممكن نأثن على الفحص التالي تنشير صعباً نحن نحن نحن نحن نحن نحن في حتى Teraz, jak to i jest to هي يعني بيقول بدا ان في, في, في, في ممكن حاجه ممكن يعني ار دي سي ديستابيليتي انما ده عندنا معي يا شخص يأي مما اكروس كبك يأي مما وحط عليها من لو ده ده مهم احنا احنا ايه لو ده ليه لو هذا على مبن نحن سودا كوية غامق. ما عادتك لون غني اسمه الكراين هيمتين ما عادتك لو قطع عدم منك لا يهم بانه غيري ده اسمه الكراين هيمتين المكروسكوبك تست ولا ما اسمه تست الكراين او اسمه افت تست هو الافت مين أبت. اسمه الكراين ديناتوراليشن تست هل الافت تختصر ده لا، اسمها يجب ان يكون هذا الامر زي ان يكون هذا اختصاري يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر ما ان يكون هذا الامر على ان يكون هذا ودي ما ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر احط عليه اسد اجيل اتبع حط عليه عارفين يا جماعه ايش الترمس? ايش الترمس. بيحفة بالظبط بالضبط. انه مقدر بيجاسة ايه? مقدر ايه? بيقدر شدور زينت الاسم. واخديه بانكم. فالتال الار بي سي. كيه بقى بقى بقى بقى كيه. معايه احد كثيرا بخيلانكم. معايا اشابه ان الار بي سي في القعدة. والتابة الماضة عمل الاشي مدربس بعد كده في الجساء بيت الاشي مدربس فعندي سلايد أسهولكم في الوزكي بقى في الوزكي سلايد يا جماعة عشرين منتحانات ليجب في اللي هو في الوزكي بتحضره من دلس. وجميع الجماعات مش أي دلس دلس ممكن دول. اسمه أور تي عضو ايه? اف ده جديد عليه اساس لو الار بي سي اتكسرت كل اللي جواها خلاص وبقى بقى طريقه اه يا دكتور عامل لي ايش التيربس حتى لما الاسكوب كده الصوره ايه تيارات بتوصل على التين السد شايفين السد خالص بطلق بطلق ولا هو كده هو خالص كده حتى سيلت اسمها جوست سيلز شرح خليه ليه فممكن لا بقيت القوام الاسيد ولا القوام القلوي عكس مين هابط الهاضم حط له القلوي بتاع عمله الفاكس صوديوم هيدروكسيد ولا يتأثر حط له ولا يتأثر يعني انت خلي بالك الدم بين دم اللي قدام الام جسمه مبي قوي وواحد اسمه الخلايا دي نوريشن على الدم لو قالوا لي دمهم دوره عادي زي ما هو الدم منه. او لو خلاق كالصالق وباقي بقايا خلايا بقى اشباح خلايا يبقى دي ايه؟ لو الخلايا الغفر رزززت كل حاجة وما بفاش مشكلة خالص ولا فارق معها اسد ولا فارق معها اسد معها دي فتر سيد ضد الحشرة ايه؟ ضد الفارد هي غزرون كل حاجة التنية اللي هو الارض تمغل فما اي حاجة بأي حاجة لو حطنا سوديم حطنا اسد وليس كذلك زي ده يبقى ده فيه؟ فيه؟ لو ادخلت السرد بقى يبقى لو ادخلت لونه بني لما ادخلت لونه بني لما لو ادخلت لونه بني لونه بني لونه إذا كرونا عشان ليه قاعد التطبيقنا عندنا بالذات ليه التطبيقنا بتاعه قوي أو او أو على حط خلال على الوضع اللي بتفرق خلال أربع وست على العين ولا ولا ولا بس حتى ماشي لا على بتاعه برضه ده بلامنتس ستشال كود هتعرفوه بص كده شايف ده من ده في كود كده كود كده لا ايه حصل ان هنا كده ايه ده إيه يعني مش قوي دي لكن الامتحان You You the the only And the of the The of the the only condition, the only of of state logic is possibly is state is هو داتا بيز لكن فكرته بقى دي ريكت ريس سيرفايتر رايتس جوز اكسس شو ودا ستا ايكوز بدل حاجه من دي يا بدلتا هي او هذه وحاطط فيها هيمرج نزيفه معاك فالدياده اللي انت حد بلغه هي فيها نزيفة. وممكن نزيفة كل كلها في مكانها وحاطط في في فيها نزيف وممكن نزيف بدل دي كلها وينزل ان الرسم في مكانها اكبر بيحصل بدلنا فيه حقيقه يا جماعه لحد يجيبله طبخه ليهم يدفوا بولماط مرح ورز معاك كده فبيسميها اكسدنتال هيمرجز لما انا قلت انسدنتال يعني صوت الدواسة الفايدة، and lesions. لكن اسمها accidental hemorrhage. دي حدث عقده اللي هي ما دلهم تنتظفين. فتي أكشن. هي لو أنا كتير بين accidental hemorrhage و accidental hemorrhage <ay> <ay> او افركش بلاسينتي لكن اسمها اسمي بعد السته بيبقى خليك اصلا تبدا انسابين ليه لازم انت تودس يا اما يعني يعني اللي هو دوت انا كانت موجوده في جور سيجمنت تحت الفيتا ايه فازل انكو لكن هنا اللي هنا ايه اه هنا الافتريشن طاوله بس كده معنى الافتريشن فاكتور واحد قطع ادي انا عامل علامه عند الخط بتاعها قطع الخط بتاعها على حسب انت مختلفة تحط علامتين على بعض دول ده انت عن بري ماتيور يعني ايه يعني مش of normally situated for the premature normally put on it first at the case the cases a definition definition of premature a uh, normally situated present. I mean, the the separation, the separation, uh, a brymatur mójm. Lepsuję się to w separation. So, a A لو تقولون ان المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله تنزل لكن ولكن على الامر يجب ان يكون الامر يجب ان يكون الامر يجب ان يكون الامر يجب ان يكون ما يجب ان يكون الامر اللي ان يكون الامر يجب ان يكون الامر يجب ان يعني, فريمجر يعني, فريمجر يعني فريمجر. أو بعدك انت بقى جه تو او زي. عشان بقى ايه يعني أي حاجه قلت لك الاثنين، واحد على يعني دوت نص وين كان ال accidents hemorrhage ال accidents هو ال most هو cause ال most cause of anti most تلك تلك تلك تلك تلك. على نيبا كده على الجزء ايه الاجزاء بقى لفتره أو سنت في ريجيا ايه الجزء معايا معايا كله مركز معايا طب تمام ايه الجزء بقى لفتره اول حاجه بيجي اهو! ده كده ليه مثلا ده سته ليه ده فوق ومش تحت حاجه ثانيه حاجه اول بس, بس. بس, بس. بس في نقطه كده الاول ان اذاب ده دي ودي إنتي بس خالص ماشي إنتي بس دي بس معاد ممكن دي بس الاثنين الله بعت لكن هنا بقى الكفته انت انت سالب فوق وبيبقى تحت يا فوق يا فوق يا في نفسها فوق وحش في البزنس نفسه معايا كده طب ليه هي فوق ليه, بقوش؟ ليه بقوش؟ ممكن ان وحش بالسن مع ان السن ما شويه اللي فوق يعدي هو كمان معايا كده فهتبقى فوقها فدي البلاطات تيجي لفوق ده الدنيا وحشه طب اجرب تحت خلاص يا ابو قراه تحت يا اما بتفتح حلو او وحشه بتسيبها ما معاها لا خلي بالك يعني لو هنا فوق وحش باص اتش هذا اول حاجه عشان كده كمان لو انت بتلعب في سن عالوتي شويه بتسيب هنا الباص ديج الباص تخلي فيه 4 اولا ده في المندي بره الوده كتير ليه مرة بقى. بقى. بسرحة، بسرحة، بسرحة. بسرحة. بسرحة. كل مره اللياتها تجيب دوت ينزل في السيخه اللي فوق ويمص ده كله ويحط السفله معايا ده تجيب اللي بعده واللي اللي بتقعد وشك زحح وكل ده انت بتتحوشه بتغير ان هو السمك بتاعها او غير الدراعه بتاعتها معايا فاين القصه اللي ويترتب منها ويمص دمها فبعد بعد الماركي بار يبقى فوق عكس ده ده ده عكس ده معايا يبقى كده خلي بالك ايه اللي فوق وحش ليه يا اما سلك كتير البان ديتش يا اما ماركي يا اما في فوق بطنش، ده بطنش بقى طرش ده ليه او سكوب يبقى هنا فيها انتكه فوق بطنش. زي سكارب، زي فيبرويد، معاك؟ يبقى اول حالة اللي عيب عيد, فور. عيد فور. زي اللوه فور ديسيدور زي زي المالتي زي الادبانس ايش. زي, زي سكارب او عدت زي الكاثرة، ايه عدت كبيرة؟ لارش خدناها ببراك، حالات ايه؟ ديابيتس. ار يا جماعة كبيرة. هي كلها كل على مين زي الطريقه عامه بين المفروده بين كمان صح او الانتا لاسنته متعوده طيب معايا هو يبقى يبقى, إيه يبقى ليه يا يا او او سنتك فيه فيه. بس خلاص ده أزاي شوية في انت هذه الف كليا هيا هل availability يع لقد ذه Yemen يكون الاسم تثبيين السبب عو هناك اول مرة مرة. آه يعني في يعني انت في لو الرقص بس هو يعني نعم مشكلة ما بس الرقص زي رقم برينس ممكن يجيبه بس كسر رقص برينس يعني بس بكرة كسر رقص دايما يصير كسر رقص ولا بريتر يصير طيب نيجي بقى إلى كلام بس يصير كلام ثاني ولاكي ما عندي ده هو أنا إذا تبغيت رقص وياك أكيد نص يعني ده اتعالي قبل الروح هذا الاغرات اللي هو قصد الاشر اسمه Zona del صح؟ قصد الاسئة مع مع الفيروس of porionic لو هذا الاغرات اتفتك بدل قوي يحصل اطلق لو اتفتك بدل قوي يحصل, يحصل اطلق قوليناس لو اتفتت في وقت الطبيعي يحصل ايه في متى الطبيعة لو اتفتت مناخر قوي يحصل لاسنتا بيه؟ لاسنتا يبقى هذا التبريد هنا لو من أخر يحصل كسل لو عدد appearance أو appearance of ممكن يحصل طيب. السؤال بقى ليه يحصل هنا هنا في يعني هنا عن عن, إيه؟ عن ليه؟ يعني صح يا اما ايد بس 6 يا يبقى ايه يوترس يا اما عندنا 6 يا اما هذه بس مع بس دي يا فيه بس دي فيها هذه البسط فيها مشكله طب عندنا يوترس نفس الاسباب لو هبنس اتش بيس ضعيف باين وضعيف او مالتي بار او ليفيس كورس بلاسنتا راجعه على سفن راجعه على على فيبروين. رجبه على سكارب معيه سكارب فابرويد هدا قدتكش مرضايبه يبقى واحد يا يا يا يا يا حنا اللي فوق وحشة مجددة يا تريدين يا يا يا يا ما هيك لا سكارب احنا هي كان في زي كان اسمها ايه سكارب بالليم ما ولكن هناك هنا يمكنك هنا تفصل من اجل ان من اجل اللي تفصل من ممكن تفصل ممكن تفصل من اجل ان تفصل من اجل ان تفصل من اجل تفصل من اجل ان تفصل من اجل ان تفصل من اجل ان تفصل من اجل ان تفصل من اجل ان تفصل معا او سته بتعودك دايما ريكاردو <متحدث> ريكاردو عايش شاب ريكاردو <متحدث> طيب ممكن بعد كده مشكل بس زي زي تخين سموك زي نقص فيتامين سي او فيتا ب او فوليك اسيد عايز اتكلم شويه ممكن هايبرتشن ضغط عندي فرع الاطراف بس ممكن ممكن مثلا مثل واحد واحد مثلا يهرب مع راجل فده شالوه في يعني في من اي ات عادي يعني ايه المشكله ما فيش مشكله بعد كده فبقى على حاجة عملها على الضهر عملها ابرش مثل لكن مثلا كده زي مثلا هي مع بعض ساعه سبعة ساعات مع بعض بس بقى بجد ولا اه ده في الكوكا ده تروما في برقع ايه برقع هيبوتم عدرا انا فاكر كنت سعيد يعني يقولوا لي ده لاقته من اصطاد الصعيد فما تلاقوش عارف حاجه صعيدي جدا صعيدي كده والله ومبي وكل ده التوصيف ده في كده لوكيشن معايا فاين خالص اي ممكن ضرب زي يعني مون <مانتي بولا> تبغاه بطرشي أي في لسنتا ذي سيلك باللي في بتعوده دائما أي لبسذ ذي سموكن أيضا نفسيتي هاي باتنشان ترومة حقتين بتفهمنا هذيك ده لو إحنا بخيلح كده تم ولع معانا كده أو الولع دي أبغى عمري لسنت ماشين على أست يومين لو بليتوس لو رايحنا أست إللي ضرس ده اللي بيعتبر بالضبط اللي بيعتبر او يوترز ده المجال مثلا بمياه زي كل هيدرمج و مره واحده حصل ربشه ببريد لما حصلش ببريد مره اللي حصل اليوتر اللي هتكون مرة. مره واحده مرة. شرنك مره واحده صغر لكن البازلته كان شرنك ممكن تظهر البازلت عباره عن حصل ايه الاتنين سيماريش اللي اسمها of the Mamy takie sudden decompression. Mamy takie, że w tym roku, w tym roku, w tym roku, ليه حبيت تستخدم كده ليه ده سته الاوفر سيجمنت ما تعملشنا وفي اللور تعمل نزيف انت فيه ايه ده قلت لك ليه هنا ده سته لو جايه في الاوفر سيجمنت ويجوز ديد بعد كده ما تعملش ولو جات في اللور سيجمنت بعد كده تعمل نزيف. شيري. صح شيرين إفكت إزاي يعني عبر يعني لو تعنيه شوية لما يقول الأكتب يضغبت لما يزغل يفسع عن بلسنتر يسمى الشيرين يعني المزع ينزع عن بعض لما ليكو تزغل قوي و بلسنتر كانت تشريء عن بعض فليسمى الشيرين إفكت ليسمى الشيرين يعني لماذا يقصرها فيه لماذا يقصر شكيين؟ بس دي بيبقى هنا طولها بخمسة سم معاين توصل الى 30 سم يعني طول حمل التسعة شهور في 9 مونتس بتقبل هتكتبه ست مرات من خمسة صمت الى ثلاثين صمتين طب بقى بتبقى نص شهور عن ده يعني اخر ثلاث شهور في 3 مرات بتكبر من نص سنتيمتر الى عشره سنتيمتر يعني تكبر عشرين مره يعني تكبر ست مرات شهور بريك بسيط جدا يعني هي تكبر جعلت تصدق هيدي مشيط مع بعض ايديهم في اطار فده مش خطه وهي وهي غلط معانا مشيطه بعض فمش حاسه تقدير لكن لو واحد توكلي اهو لو واحد توكلي اللي يحصل يسرع من يسلع عنه صح القلب بتاعه يعني هنا انا دور سيجمنت تجري فاحتاج كده جالي فراغ راح يفصل عن يتصل على البلاسينتا ما جاش ثاني بتاعه لكن بص ده حتى دي بنفس الايه قدر مين اليوتراس بنفس الدريتش اوبديتر اللي هو بيوصل عشره ست مرات مش بشبكه سريعه دي المطير. لكن هنا ردة سريع جدا. في اخر ثلاث شهور ثلاثة، هتقدر جدا جدا جدا وتفصل عن البلاست. يبقى هنا لا يسمو شنجلت. لو أنا طلقي من شنجلت أنا مطنا جدا بكلمة. بس لو سألت عن أي شيء كذي فأنت بعرف. شنجل يعني يعني بتنمو قريب لتناسب مع الجروس أو البلاست. لكن الدور سكرين هتفاجئ البلاست. في شهور طبعا كده بتغسل على مين على طيب خلينا نقول لك اللي فاهمين التلتو من بشوية في, سجنة. معانا في سجنة. حتى لحيه كانت حلوه شويه مش فاهم نقطه في الدور 6 معايا ثلاثه في الدور 6 هتعصر بيه ده في الصابون لازم ليه لان في السيلانج ده ما بعرفش دي وبالتالي بقى الدور 6 ما ده زيته وحش ولا يعني هو ساعي <سؤال> أي حاجه بقى <شوبي> اللي <سؤال> هو لومو بين الاوبجيك نقطه مهمه في الاوفر في في النص كده اسمه يعني في لايرز انر دي فيها يعني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 ممكن اوصل الى ان انا اعمل تريكي اس او لايف سيفين ماشي اقول اقول يا مرات من غير يا راح من غير يا انا يا مرات من غير لا يخلص من غفرة. معايا معاذ وكذا حافظه سترك ولا تحلو مره تانيه فتطلب عنده اهله تلعب معاذ داكره فهي لازم عادي طيب خلي بالك يا في مشكله مهمه ايه مشكله اذا انت راجل هتعمل اي شورت اه وين تصبح طب في الابراج ده, ده ده يا هو ده ده بيجي فترات بلاك في الديسي دي هذا ده يوم هنا ده دم هنا هذه النقطه هي تذكر يعني عظيم الضغط من مستصغر الشرطي يعني بس دم بس مع ضغط الدم زي هاي الدم ده, ده. يوجد سيفاريش سيفاريش سيفاريش يجي يستطلع عن بعض معايا في ايه يعني القصه دي فاطمه جيلس كمان عن التينج ان كوريو ديزيتوال سبيس هو كوريو ديزيتوال سبيس هذا التينج في يعني كده طب سؤال زي عشرين سم هناك احنا كل الشرايين 10. 10. 10. 10 كلها عباره عن بليتز فايبرينوجين بعد كده قاتل فاكتورز ايه ده الكلام اللي بعد يعني الصف حصل 15 لكل فاكتورز يعتبر ايه دي اي سي صح او كولسماتيف كواجولاسيون شباب طب الدم اللي هو اللي الدم دي كلها بتعمل ايه بقى في الشك دي بس اللي ايه بس كمان وريني ده وريني الفير معاه شرط دي دي بعد بكره ايش ممكن الدم بقى نتكلم حاجه ايه ممكن الدم الدم دوت اللي تحت الاستروتا بتكس هيماتوماس هيماتوماز المتوه ده الدم عن بعضه مع ان ما فيش بقى تايكه مش هيجي اصلا هو ده اللي عشان بعد كده ومو كده بعد كده مع مين يبقى كانت مشاكل اهوت البطاشات هنا اهو اوعى تنسى اللي كانت الدي اي سي اوعى تنسى الشك أو اوعى تنسى رينال تيريم اوعى تنسى كوميركس مين بعد الدرس شاء الله لو رابع تقريباً لديه محمد يحيا أو لا؟ بالدائم أنت بتموعة تعمل أو بتموعة تعمل مش مئة خمسة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة اه واحد ده منظر كده ده منظر كده بص منظر ده كده ده كده هيفضل شايف طلع هيترس. يعني شايف ده هنا ال6th way between the muscle fibers ما فيه الدم الهجول دينكو ده هو الدم هو يوترس معايا الدم ده بيخش بيعاتي مثلين ده مصر بيفصل مصر فيبرس في ده ده دعمك بتوضح تحت ده اسمه كوبلير يوترس هو ده كوبلير يوترس معايا الدم؟ او بعدين طيب طيب شكله على ده التايبز بتاعت دي نوع هذا لو التيسلا وقع في دور بص هنا في اللي هو فلو في دور سيجمنت اسمها لو يعني ليش وصله عن السيرليكس ولكن لها ننزل بتاعه لا ضيق لسينة يعني واعطي اللوارسيجل اللوارسيجل الجزء بحتياني خلي بدأ المثل في 6 متر شو الناس ايه حاجة عدمية شوية تكونوا عبرها اللاسينة بريكيا تعطب اللاسينة بريكيا لو وقع 3 سمتي من الانترنل قص يعني لو ده الانترنل قص هنا مثل هنا 3 لو وقعوا من 3 سنتيمتر من الانترنل قص دي اسمها بلاسينته فيولاية. او بلايك بلاسينته فيا لذابا كلياية كلي ٠٠٠٠. لو وعد سري مش يعني أول عندنا أول درجاتها اللي هي اسمها لو وقع عن المارشن اهو وقع عند السير بص المارش وقع عند في يا جماعة دي اسمها لو مغطية السيرفكس بارشين، لو مغطية حدا قصتا لو فتح، شو أسمعه من الزلة؟ يسمع مش مش يبقى, أنا يبقى بقى. هي لو فتح مش يبقى لا In ده of the isma total places, total, ده makes my food my I to rule at teaching,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 8 degrees of the center main. Awoluka degree minor degrees. Low awoluka degree, to for minor degrees. Ataka severe degrees. severe degrees. Niemal teraz a types of accidental damage. Ma a of طيب هذا كذا اسمه الدم هنا سبايريدس، الدرجة المتوسطة سبايريدس، هنا والدم نزف العين، فذلك حتى اسمها واضح أو صريح أو ريديلد هيموج، ريدي يعني ماشي ري الدم الدم يبقى أول نوع ده اسمه مع هذا كتب ريديد أفرش جسد ريديد ده مناسب العين هو. اسمه ريديد هامج طب التابت لا ده هاته بوسنا ما هو هنا في, دمه هو. بس في ده بس ما ينزلش العيانه بس ده بالجسم هاته اسمه كونسيرد هامج بس اسمه ريديد وده اسمه مين اخر كتب؟ ده حتى نصلك الديد فيه شر الروس صح بصفت يشترك شرر ايه؟ قاله كونسيل معاها كونسيل هو الدفوع ما يتجمع يتجمع ومنبرر <تصفيق> بشور الدم وورو العام العامة الأشكت مش مشوع فيها يجيها شخط ليه بروش عطاها دم الظاهر من عامة أخرى فخلي بركوا ده اسمه كونسيل وده اسمه ريبيل ده ريبيل وده كونسيل طب ليه ده كونسيل ديه؟ قد يكون أدرونت فلاسينتا المارشو تفيني فلاسينتا أدرونت او قد يكون أدنى في برينز يعني إذا بسبرس في برينز لسه. فمش بخير إذا بيسفر مع هذا أو قد, بس بس لكن كنت قد يكون في المنطقة ذا كذا الرأس يذكره على السيرفس لكن سيرفس مش هو قد أو في أو وين في على السيركس. فقالتا بين أفر السيرفكس مش معاديا الدبن وممكن يفتح في ستحاجة الدبن ممكن الدبنة دكترا يفتح جوه هدفه يفتح هو اسمه أمنيوتيك هيمج. يعني الكنسيل دي أربع اسبات هو ليه الكنسيل؟ أربع اسبات يلما دكترا أزورت باسيته يلما على ده ده <تكلمة> يجب كل شيء اكتشفه وفيه صح على الوقت صحيح والصحيح. يعني أنه ده نهاية الكلسيل يجيب بيه لك يعني في النهاية ده ترتيب لك يعني عندي كذا انواع يعفق الكلسيل اللي ما يكتشف على جويلة للدهتة بعد كده دي باس ويهيه لك يعني بقى ده ده داي نكتب هنا 60 في المية، ودي دولة دولة دولة دولة دولة more more البارشدر 30 في المية، والدين دولار نقوله تقدر تقدر كل شيء نكتب سيدين دين مية. كل ما تفتحه بري ماي باتمورلي مور كوما. يعني لو ماي في المية، المارجنس ثلاثين، البرشيا سبعة، طب الناحية الثانية بعد نكتب الديفيد 30 أو 20 طبعا لا 30 أو 30 البيسطة دي عادلين من خلال بصية بس في الأوراس البيسطة إذا طيب بصدق جات ايه أن يكون السمتوم بعدينها السمتوم بعدينها لكي أجد السمتوم هذا كذلك يمكن ولكن هذا هو الامر الذي يمكن ان يكون هناك من خلال الاعمال التي يمكن ان يكون هناك من خلال الاعمال التي يمكن ان يكون هناك من خلال الاعمال ان من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 طبلي في النسية الكثر. الدم ده دا دا دا دا فيه بروستابلاندز، الدم ده بيجسم، الدم ده فيه بروستابلاندز بيجيبه كل حلو أي علاجنا سايقنا يحصل حالتنا بيره شريحة أكشن عكس. نفسه من كل ما فيه blood مثل heart disease أو blood أو في تفر كده ف الدم هي من كل أكشن اللي يدرس الدم. يعني الدم ده فبشامل بشكل كونتراكشن ايه تنين داش دي دابنس كونتراكشن جدا وزي ما احنا عن قاعده ريكاب فده بيلز الحاجه يعني قول لي يعني ليه نحصل عليه نحصل؟ طب ليه كتير نحصل ليه؟ ليه اللي هو يعني إني بقول لو كمان أمي عشان بيعمل على حدة بس جرثومة اللي هو اللي هو اللي هو الدم ده يحصل مرة واحدة ولا الـflush of the بياخد شهور و maximum عند 4 أس يعني أصل الدم إبريكال ولا وقت إبريكال اللي الـflush of the شهور فما تفصل سنة كل دي دم عشان كده ده دم دم دم عشان دي الدم دم دم دم دم دم دم دم دم هو بيجمع ريزا عظمة. عظمة يعني له مفتح ولا ضابط لط. يعني فرش. براي. لأنه يبقى دوت. هنا. فرش يا في الناس كالا جاكرا عشان بيقصرش على ما بيجازش اليدرس ما عشان انفورميش عطلوه السيجمت بياخد بياخد فضر معاه بياخد ثلاث شهور بس النكس من قليلبيت عمزة أربعة وده اسبوع فريش برايت نازل أحمر كده ايه؟ أحمر فاتح مش ده طب ده بقى؟ يعني الاجابه بيقولك برضه اقولك قوي بيقولك انت معاه ايه قال ايه بي يعني بص السؤال يعني السؤال يعني ايه لو عندها ليبر بيز لو عندها مع الليبر بيز مع اداه ولا شفعت ما هو مش يعني انت بي لو عندها باسل انه لو انت ايش انت بقى أي حاجة. انت, بقى انت لو انتشت ايشت طيب انت بقى فيه خوز. لو هتتحصد بيبري او لو عملت انت كوز، اللي هو اللي اللي اللي اللي لو معاك خوز. لو بيدي زمنيشن. او ايه او انت انت طب انت بقشر كارد بص بقشر كارد انت لو تو تو تو مايت او تو تو سيبيير يعني يعني فيه يعني دول بس هنحترق حته صغيره قوي في الكسيت في اللور السجن راح اتفصل ليه سؤال قوي من في اللور السجن فصل ولان خلاص لان كله عايزه اقرب سنه هي بصوره في اللور السجن فحتى هتفصل تمام فيه مضافه لو فيه مايت او لو بي هذا في إنت إيدر باي نشان دس أو تبريد. يبقى لو بيري بيري ماي أو بيري بيري تبريد. بيري ماي صور بلاسنتا ولا تدور ده بس دنت بخسالك. أو ده وهذه وهي وخلصت الحمد لله بعد شوية عيننا الفرا. أبدأ مع أول إتكبر سكريات وراء أو بس ناس. دي بتاعه بتاعه مين على اللي هو الاكسلنت بص بص, بص, بص, بص, بص بص بص. وعندها دي بي عداس طب ليه بقى سيل ان يتر يعني دي هي الدك ده في, جمع في يبقى <تصفيق> بريفيت هابيتش هو نازل الدم هو نازل يعني هنا حصل انخفاضه الدم نازل طب يلفه اضعف طب ممكن لكن انا في الكوريت اللي ايه اللي يحصل معانا مين؟ وايه اللي أو او البيرسير يعمل ايه اه بعد على الاله مع الذكاء عليها على هنا حصل بعد كده كل نفس شط ليه كل نفس يبقى من كتل يبقى ال جي يبقى, كتل يبقى بقى, بقى. البيني هو البيني. ممكن كل نفس بس هو مفيش فين هنا فينس قوس ريكار فريش بار طب هنا لينينج بلس او ماينس بي احتمال لو بيلاس بقى راح طب هنا لينينج و بين و كولابس لينينج بين وكولابس معايا ده طب تيجي بقى كده على شنو ابدويند بيدي معايزة هاتش نعم بريك لمسي لسه بريد ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن او ممكن اصبحت بيدي اه طب هو لا يتفحي ادراك يا معايزة جينا بعد الريبيت عارف يا صاحبه صاحبه ده واضح لو, لو كده هو كده كده يعني مش مش رايق قوي هو واضح لكن واحد ده كل حاجه هو يبقى انت جدا يعني كده أو ده خادع لكن واضح يعني ايه w tym momencie, gdybyśmy mieli szok, to by the way, by Dzisiaj nie będzie decydować o tym, że w tym momencie, gdy będzie decydować o Ferolehi dostaje on cielęcą presję, jako monitor obchodu. A my nie jest, to jest. To To jest. ده حق مضرب الشطر الثانية يا او الفوت الكينكل بتاعه بقى دي الكين دي لطيفه جدا في تبديل الشطر الكين الكين في مين شورت ارنال الكين اللي انا كنت يعني مفتاح نوز بدر نوز. يعني عيانة. عندها الليل. وبعد شوية سيستيش علاج منها احتباس جروبمنت الله شو هذا اللي عندي هتبقى كويسه ان شاء الله طب حد زي ما هي لسه شخص زي هي وبتعامل زي ما هي مش مهم طالما فيهم بداي الكور يبقى العكس لو بالك انا كنت هيروحوا بقى نوريا حتى لو كان حد يشوف لها ما احطش دي تيوريشن لا يا جماعه هتروحوا وهتشوفوا افضل ممكن نمد العيانه لأن الكيمياء اللي كانت فيها ديموند وشكرا خلقه لنا اللي هو اليود اليود او فخلي بالك بقى لك. Chcę, don't depend on arterial pressure, they depend on central venous pressure reading during a Do następnego lekcji. Do następnego lekcji. ودي العاديه الستارت اب بتكون واه لا شو اللي مش كده من السرير كده من ايه من عند الاب ادوبي او اللي كده نفسها كده عندي مين في عندك اسبوع اسبوع عند مين عندنا يقول يعني كلمة ليه مش ضخي خلق أتبع عشرين في مكان معينة أمرايز عشرين والدينو عشرين بس انت كده 24 و سيروتي سيكس عند مين؟ عند معايا بكتا زي مجال مبكتا بمتحان البدد معايا العيانة كانت عندها جولة في مثل حامل في رقم, أول رقم كديره كديره كدير سؤال كده قال لهم حامل مثلا كان لهم فضل لهم ولهم على فضل كان يمشي مع ١٢٠ والهم لها حامل فيه أشه اسبوع. ايه ده فضل اعلى من الامينورية في الامينورية معي فضل اقل من فضل يكونوا تعرفين الفضل يبقى عند كل فضل تحمل بكانهم فيه. اتناشر عند سبس بيوز. اربعة عشرين عند عند اللي هو احد الاسترداد بقى ده سواء ولا ايه خلاص ما كده هات عند ال 2 اسبوع هينزل بقى دي اسمها يعني باس بتنزل في بيرس فبيحصل كده ان الفضه اللي كانت على تركيز يعني الماكسيمم الفضه اللي عند كام عند 36 فيكس ده اسمه الفضه اللي فكان حسه اللي فوق ده اسمه الفضه اللي بيرجع الفضه في نفس الشكل اللي فوق على ان بكاتبت نحيت وحس نحيت ان يبتها ايه هنا فيه لك وهنا فيه لبس دي اسمه أمبلايكالتريب فكاتبت بك بحس شو تحت اللي عندي البنفس ايه لنزل دي بنت لبس دي, بيك دي بيك ودي أمبلايكالتريب ودي اسمه لبس وابده عملنا لبس طيب سؤالة بك هنا الفضل لبس بلسلتة بريك وفي الريكيب اللي تيهم زي بعض على اللي ولا يبقى اكثر ولا اقل من الفيلتر هيدريه الموست اوف كيسز لا حاجه ده ولا حاجه اقل بين الموجود ده كانت موجوده وانا موجوده لا حاجه ذات ولا حاجه هو في نتيجه بس خارج بينفع شعره سواء هنا سواء هنا فالفرض الليفل مساوي للفيلتر هيدريه طيب الناس كده متحدا روت الفات الفاند ده ليه الليفت الكونسيل اللي هو ده بعمل جمع هو يجمع الجمع يجمع هيبقى إيه هنا هيبقى اعلى من اميلويد صحيح صحيح يبينها الدم أعاد، لكي أنا أجد أنها مستوى هم؟ طب عايزة أفسوية، الفطل أقل من الابيرين، لو عايزة كم؟ أي فممكن أكثر كيف لو نقول لها كده ممكن الابيرين، إيه؟ كثيرة هي، لو لو زي فلو عايز ضغط أو ماتور بريمانسي، يعني ايه؟ ضغط يوز، الفطل بجريب، البيضي هنا بالدفرة ويل فيد بحش, بحش حل عادي وويل هيرت بحش خلص كده؟ بس برسيتة بريدية اخلي بالكم هنا إن في التراثين في الميليا بحديث برسيتة بريدية معنا i have one the first So that's it. The most common presentation with presentability A. Breach. B. Defend. C. Shoulder presentation. D. None of the above. The most common presentation with the centerpiece. Breach, of the first lines, one of the first none of the above. of the box. Where are you? you? لا لا يجب أن بس كده المسؤال يولا كمية بصوا حالة كده بجده الحالة على الجاملة عليك الحالة الجاملة عليك العيدة كان ميت كان عندها بازلتة بيجر كانت بزلت ايه؟ البيت كان جيد أول إذا كنت ونعمل نعمل ديستركت باي يعني نعمل استادي ديستركت افتح في الضرس بالعرض اهو ما تحطش بشته في الضرس راسه وهنا في وهنا لك ريتش ترانسفرس لاين كيفاليت اكيد يا جادا خلي بقى الهدف في الكود دي بقى اليو يعني جامد قوي لا عارف تحس بيه ولا أعرف راح تولي كل فخلي مثلا الكود هنا هنا هيوريني نوت, نوت معايا كده الدنيا نوت تست نوت تست هو داين اور داين ده بقولك بكره بقى شاء الله باذن أنت انت ممكن نعمل دي انفينيشن بعده بكره ان شاء الله بس بكره ان شاء الله هخلص بكره حتى 8:00 10 عشر يا جماعه باذن الله هخلص ان شاء الله اللي هو اللي هو اللي في Dlaczego ale źle nie